بسم الله الرحمن الرحيم هبت يدى أبي لهم وتب ما أغدى عنه ماله وما كسب سيصلى نار ذات لهب من رأته حمالة الحطب في جيدها حم من مسد